وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارضيت يا طوعنا وكرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ف إ ن اعرضوا فقل انذرتكم ص ا ع ق ة مثل ص ا ع ق ة عاد وثمود إ ذ جاءتهم الرسل من د ي ن أ ي د ي ه م ومن خلفهم أ ل ا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا ل أ ن ز ل ملاك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 وما كنتم تستترون أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا أ ب ص ا ر ك م ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون 私たちはこのように思い出してくれていることを知っているのはこのように思い出してくれていることを知って م る人もいると思います。 وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم, ما بين أيديهم فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أ م م قد خلت من قبلهم من الجن والانس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 نحن أ و ل ي ا ؤ ك م في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ه ولكم فيها ما تشتهي أ ن ف س ك م ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن احسن قولا مما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 ك ر ن ه ولي و حميم م ا ي ل ق ا ه ا إلا الذين ص ب ر و ا وما ي ل ق ا ه ا إلا ذو ح ظ ظ ع ي م و ه م ا ينزغنك م ن ا ل ش ي ط ا ن نزغ ف ا س ت ع ذ ب ا ل ل ه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 لفضيله الدكتور م ي م د راتب النابلسي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 اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيدا الا انهم في مديه من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط